ثلاث القيام افعلوا الله الله أكبر, الله, أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم فراط الذين أنعمت عليه خير مغلقين وما يبث من جابة آيات لقوم يوقلون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أسين يسبع آيات الله تتلى عليه ثم يطر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا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 والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري لكم كفيه بأمره ولتبتغوا من تضمه ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا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 ثم إلى ربكم ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الذين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 وَإِن النَّظظَّال لَ دَعْضُ أَ لياُ بَع وَلَّهُ وَمِي المُتَّقين حَجَبَ الصائِرُ لِاسِ وَهُدَر وَرَحْمَةُ لقوم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجَاةَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ ۚ إِنَّ حَيَاةَ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق اذا رايت من اتخذ الهه هواه او من لو الله على علم وختم على سمعه وقلبه على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه بعد الله اسل تذكرون وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَجَلًا فِيهَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ صادقين. قل الله يشيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعممون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَحْنُ لِجَرِيمَةِ السَّاعَةِ إِنْ أَضُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا رَجَمْنَا وَبَدَارَ لَهُمْ سَيَآتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَطِيلَ الْيَوْمَ لَنْ نُنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقِرَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُنَا وَمَا لَكُمْ مِنْ لِئِنْ كُنْتُمْ بِأَنفُسِكُمْ مُسْتَخِذِّي آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَنَيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْحَمْدُ يَا أُفِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ ثَرَانِي تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عما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 اِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَّلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَن مَّا يَأْتُهُمْ هَذَا فَحْشٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ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 قل ارايت ان كان من عند الله وكفرت به وشهد شاهد, وشهد شاهد من شهيد فاشهد شاهد انزل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله اكبر الله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 طائِرِنَ نَظُرُ بِعَلَيْهِ وَلَظَالِمِ أم فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ومن قبله كتاب موسى إباما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسالا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحذلون قُلَا إِكَ أأَصْحَامُ الجََّ فيِ خالتَِ فيِيهَا يَذَان أَن بِمَا كانَوا يَعْعملَلون وََّّيينَ إِسَلََ بِوالِدَيْ السَّلَعََمَلَتْكُم كُرْرهَو وَضَت قُرْرهَ وَحَمْلُ وَفِصَالُوا زَلثُونَ شَهْرَاق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 فَاحْسُنْ إِشْئْنَ ذُرِّيَّتَكَ إِلَيْنَا تُبْعَثُ إِلَيْكَ وَإِنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانوا وَلَذِي قَال لِوَالِدَيْهِ أُفّ لَكُمَا أَتُعِذَانِ لِي أَمْ أُخْرِجَ فَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ اللَّهَ وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَلَا نَّذين حَق لَْهِ م قَُوا فيِي أُمَم قَدَ خَلَتْ مِ قَبنِهِ مِنَ, من الجِّ والالْإِس إِهُ كَالوا خاصِرين وَلِكُلّ ذَرجةُم مِا عَمِلُ وَل وَاسَّهُم حْملَهُم وَهُ لاَا في يوم يعرض الذين كثروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا هول بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون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 غير المغضوب عليه ولا الظالمين أمين واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا إن الله إني أخاف عليكم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 فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريش فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا نور إلا مساكلهم كذلك نجزي القوم وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي مَا إِنَّمَا كُنَّا فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً تَنَاوَلُ بِهَا سَمْعَهُمْ فَنَأْغَلَ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ شَيْئًا إِنْ كَانُوا بآيات بِآيَاتِ اللَّهِ بهم بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَنَا مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا فَلَوْلَا نَصَرُوهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً فَلَنُعَذِّبَنَّهُمْ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ افكهم وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللَّهُمَّ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 وَيرِنَ الظُّلُمَاتِ عَلَيْهِ وَالظَّالِمِينَ أَبَى وَإِذْ قَطَرَ سَاءَ إِلَيْكَ نَظَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم لا إنا سمعنا كتابا أنذر من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 أَلَذَ ذُوقُ الْعَذَابِ لَئِنْ كُنْتُمْ تَسْكُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً نَّهَارًا بَلَىٰ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ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 كَذٰلِكَ يَظهِرُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيطُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا فِتْنَةُ مَنْ بَعْدُ وَإِنَّهُ فَاضِحٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين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 دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأما الكافرين لا مولى لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهجل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظلم في جنات تجري تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية كالتي أخرجت كأهلكناهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعن المتقون فيها أمهار من ماء غير آفر وأمهار من لبل لم يتغير طعمه وأمهار من لبل لم يتغير طعمه وأمهار من خمر لذة للشاربين وأمهار من عسل نصفا ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد كمن هو خالد في النار وثقوا ماءا حميدا فقطع أنعاءهم ومنهم من حَتَّى إِذَا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبه واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ان ان لهم اذا جاءتهم ذكراهم فعلم ان انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله اكبر الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين اهجل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يَقُولُ النَّذِيرُ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْبًا يَخْشَوْنَ عَلَى النَّاسِ كَخَشْيَةِ اللَّهِ ۚ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ فَاسْتَغْفَرُوا لِلَّهِ ۖ وَكَانَ فَذا عزَم الأأَممرُ فَلَو صَلَقُ الله لَ كانََ خَيْر لهُم فَهن العسَييتُم إَوَّيْتُم آ تُ الصِد فِنِأَض وََةُ قَِّروا أَحامَكُم أُلائِكَ نَّذِيلَ لنَهُ اللههُ فَأقَدَّهُم وَأَْلَ أَبَصَارَهُم ففَلاَا يتَجَّرونَ القُرآن أَمْ عَنا قُلُ بِنْ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 ولو نشاء لاريناك ممتن عرفته بسيماهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول الله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخبركم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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين يا أيها الذين راتبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا نعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيشفكم تبخلوا ويخرج أضوالكم هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغلي وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبذل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله أكبر الله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 فَاحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وتاءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيرا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ اللَّهُ أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الذين يداعونك اننا يداعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نك تفانما يمنك على نفسه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 وَذِكْرَىٰ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَضَنًا تُمَغِّنُ النَّفْسُ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ اللَّهُ قَدْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ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 وطلقتم إلى مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحتدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 ليس على الأعَعْن حَرج وَلَا على الأعرَجِ حَرج وَلَا على النَّرض حَرج وَنَي يطيعَّه وَرسُلَهُ يدقِم جََّّات يدفِيه جََّاتِ تَجرين ت تحته الأأَنهَا وَمَتَ وََّ وَذبُهُ ذااب أَليمَا ال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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه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 هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وَكَانَ الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله وَلَمْ ل لِجَال مُؤْمنِنونَ وَكَ مُؤمنِناتُلَم تَعلهم أَ تَقَوهُملَْ تَعلُهُ أَو تَطَوُهُم فَتُصبَكُ مِنهُم مَعَوَّةُ بِغَييرِي لُودسِيل اللهَّم في رَرحْمَةِ لَ يش لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله تكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم, وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بِهَا وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا التي دخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فتبينوا, فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهَا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ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 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قبلا من الله ونعمه والله عليم حكيم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 خَرَقَ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ إِنَّ النِّسَاءَ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ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 غَافِرَةٌ لَّهُمْ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مجدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاثِقَاتٍ لَهَا قَلْعُ النَّضِيدِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَى كَذَلِكَ الْخُرُوجِ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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تخيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها تائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَامَةُ فَارْتَقِبْ ۚ إِنَّهُ ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ مُحْصَدًا ۚ مَن نَّعِمَ الْخَيْرُ مُعْتَدٍ مُّرِيدٌ الذي جعل مع الله إلها آخر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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلًا تَلَافٍ وتقول, وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مزيد وَأُذْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ نَدِي الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزيد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 إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم فراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعير